كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى حتى إذا أثنتموهم فشدوا الوثاق فإما فإِنَّمَا النَّنْبَعُ بعدُ وَإِنَّ فَذَاءً حَتَّى تَتَبَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ ولكن ليبلوا بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فليه يضل أعبالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا 129. ثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسلهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله ان الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات جنات تجري من تحتها الانهار والذين كفروا يتمتعون و كما تقول الأنعام والنار مثولهم، وكأيهم من قرية هي أشد قوة؟ هي أشد قوة من قريتك التي أخرجت كأملكناهم. أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ كَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ كَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعَ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 جارفين وأنهار من عسل مصفى ولهم في جامل كل الثمرات وموفقة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقون وسقوا ماء حميما فقطع واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم مدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة وقد جاء أشراطها فأنا لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر ذنبك واستغفر ذنبك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 أَايتُم إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَن تَفْسُدُوا, أن تفسدوا فِي الْأَرْضِ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 فإذا توفتهم البنائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأهبط أعماله 119. حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضوانهم ولون والله يعلم أعمالكم ولا نبل أنكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين والصابرين أَشَرَّقَ الرسول مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى لَا يَضُرُّ شَيْئًا لَا يَضُرُّ شَيْئًا وَسَيُهْبِطُ Já وانتم الاعلون والله معكم ولين يرىكم اعمالكم انما حياه الدنيا لعب وله وان تؤمنوا وتتقوا يؤتكم اجوركم يُعطيكم أجركم ولا يسألكم أموالكم إيه يسألكم وَفَيُحْفِيكم تَبَخَّلُونَ فَيُحْفِيكم تَبَخَّلُونَ 124. تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه yeah